السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وشهد أن محمدًا عبد ورسول. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشيبًا كثيرًا. طيب. نبدأ إن شاء الله تعالى في الحديث. فضلاً. اسموا الله والصلاة والسلام على رسول الله. يوزع. قال مصطفى رحمه الله تعالى عن أبي حمتة أنس الجمارك رضي الله تعالى عنه. القاضي مغسيل الصلاة سلَّمَ أنبيِّ عليه وسلم <متحدث> <أسجل> قالَ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَفِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ الحديث الثالث عشر من أحاديث الأربعين النبوية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا الحديث من أحاديث أربعة قال عنها علماء إنه أصول الأدب ترجع إليها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسيه ما يحب لنفسه نركز البحث هذا الحديث في مسائل المسألة الأولى ما معنى النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وعلام يدل هذا النفي ما معنى النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وعلام يدل هذا النفي. فهل معنى نفسه انتفاء الإيمان بالكلية بحيث يكون كافرا؟ لا. ليس معنى نفسه هنا في هذا الحديث انتفاء الإيمان بالكلية بحيث يصير كافرا؟ لا. المعنى ليس نفي الإيمان، نفي حقيقة الإيمان لا. المعنى نفي كمال الإيمان الواجب. نفي كمال الإيمان الواجب. إيه معنى الزمن دين الناس في الدين على ثلاث مرات شابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه المقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات لا يترك واجب ولا يقع في المحرم هذا المقتصد في مرتبة أقل منه وهي مرتبة خطرة الظالم لنفسه يرتكب بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات أصبح في نقص في إيمانه الواجب وقد ينقص هذا الإيمان حتى يضيع النقص الذي في إيمانه الواجب تأتي فيه الأحاديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأسيه ما يحب لنفسه لا يذني الزاني حين يذني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وغير ذلك من الأحاديث التي فيها نفي الإيمان إذن فالمراض بالنفي هنا نفي الكمال الإيمان الواجب ويدل هذا النفس على أن الشيء الذي نفي الإيمان من أجله واجب وتركه محرم وقد يبلغ هذا الحرام إلى أن يكون من كبائر الذنوب طيب إذن هذا النفي معناه نفي كمال الإيمان الواجب ليس كمال الإيمان المستحب. يدل هذا النفي على أن محبة المؤمن في ما يحبه لنفسه واجب فيجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ويحرم عليك التفريط فيه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه المسألة الثانية, المسألة الثانية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدخل في قوله ما يحب لنفسه الاعتقادات والأقوال والأعمال فيجب عليك أن تحب لأخيك أن يكون ذا محتق shovel سليم وأن يكون صاحب عمل صالح وصاحب قول طيب فمن أحب لأخيه أن يكون صاحب معتقد فاسم أو مقصرا في الطاعات فقد ارتكب جرما عظيما نظرك أمثله توضح موظف في العمل أو تاجر في السوق أو صانع في يحب لزميله في العمل أو في التجارة أو في الصناعة يحب له أن يعرف عند الناس بأنه غشاش يحب له أن يرتشي في الوظيفة في العمل وأن يظهر يظهر هذا الخلق ليكون عند الناس غشاشا مرتشيا ويكون هو عند الناس أمينا هذه جريمة هذا نقص في الإيمان مثلا يحب لزميله في الوظيفة في العمل أن يكون ضعيفا ويكون هو قويا يبرز مثلا يحب زميله في الدراسة, في الدراسة أن يخذل ليتفوق هو يحب لزميله في طلب العلم أنه ما يكونش بفعل بليد السحر يحب لزمينه في الدعوة أن يكون لسانه ليس عبدا فأدخل قصد وأن يكون هو المنطق عظيم التأثير عند الناس جريمة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه النفسه وكذلك المرأة تحب مثلا أن يزوج بناتها جارتها أخلانا ما يجنهم شيء مثلا أو تحب أن برفها مثلا تسيء عشرة الزوج لتكون هي عند الزوج ذات عشرة يبا وغير ذلك مما لا يكاد يسلم منه إلا سليم الصب وهذه هي المسألة الثالثة المسألة الثالثة كيف تصل إلى هذا الخلق العظيم؟ أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير كيف تصل إلى ذلك تصل إلى ذلك بعده أمور الأمر الأول أن يكون العبد سليما سليما الصدر من الغش والغلي والحسد والكذب. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض فلسسادة وقال صلى الله عليه وسلم الكبر غمط الناس وبطر الحق وغمط الناس احتقارهم فبطر الحق رده فمن كان في قلبه حسد أو كان في قلبه كبر أو كان في قلبه غش فإنه لن يحب لأخيه ما يحب نفسه بل يتمنى زوال من من أخيه ولا يقبل حق من أخيه ويتعاظم على أخيه ويحتقر ويرى نفسه أعلى منه إذا الأمر الأول أن يكون الإنسان سليم الصبري والنظل والحسد والكبري ونحو ذلك من الأخلاق الرديدة الأمر الثاني أن يرى العبد نفسه مقصرا يتهم نفسه بالتقصير سؤلته من عائشة رضي الله عنها متى يكون الرجل مسيئا متى يكون المرء مسيئا قال إذا ظن أنه محسن فمن ظن نفسه محسنا فقد أساء الله عز وجل ذكر في القرآن قوما فقال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم رجعون سألت عيشة رضي الله عنها أهو رجل يسرق ويزني ويفعل ويفعل قال لا أنه رجل يصلي ويصوم لكن يخشى الله يقبل منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا اتهمت نفسك بالتقصير استفدت فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى أنك ستسعى في إكمال هذا التقصير ستسعى في إعلاج هذا النقص ستسعى نحو الكمال البشري الممكن لكن إن نفسك محسنة ستقف في محل سيدة الثانية التي تستفيدها إذا اتهمت نفسك بالتقصير أنك تحب للناس أن يكونوا أفضل منك أنت شاهد نفسك مقصر شاهد نفسك مقصر فمشي تحب النفس أنهم يكونوا زي تحب أنهم يكونوا إيه؟ ضال منك لأنك ترى نفسك مقصرا محمد بن واسع من من إمة المسلمين كان يخاطب ابنه يوما فقال له يا بني أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله لأنه يرى نفسه مقصرا الخلاصة أنه من تمام الإيمان الواجه ومما يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير وأن ذلك لا يكون لك إلا بتوفيق من الله بعدنا عن الحسد والكبر والغش وأن ترى نفسك مقصرا حجث التالي حجث التالي حجث التالي قال <سؤال> رسول الله عليه وسلم لا يفعلنا مريك الكثير يجذب أن لا إله واذا بينا بثلاث السيف الثاني والذاني والذاني في هذا الحديث عظيم هذا الحديث عظيم ومباحثه مهم جدا لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وامرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتو الزكاة فإذا فعل ذلك أقموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل الحديث اللي معنا اليوم فيه إباحة دم المسلم ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله بل هو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويغتل ذكا ومع ذلك يصير دمه حلالا متى في ثلاثة أشياء وما بحث هذا الحديث نعرضها أيضا في مسائل حتى لا يضيع. المثالية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل يعني يحرم دم المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام بل جعله النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الكفر فقال لا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض بل السعد في قتل المسلم ولولا نباشر القتل السعر في أسباب القتل كبيرة قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في المر قالوا يا رسول الله هذا القاتل فنباد المقتول قال إنه كان حديثا على قتل صاحب هو سعى في أسباب القتل لم يقتل عدد عن القتل فهو آثم هو في النظر بل من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة فقد توعد بالعقول شطر كلمة نصف كلمة فقد توعد بالعقول تخيل الآن في بعض الصحف من الله كثير من الدول تجد بعض الكتاب يكتبون مقالات كثيرة تكون ذريعة دول أخرى أو لنفس الدولة في قتل المسلمين وبعض الساسة مشرفون تصريحات في خطبهم تكون ذريعة لبعض الدول في قتل المسلمين هذا حرام هذا حرام على الإنسان أن يحضر الوقوع في دم المسلم ولو بشطر كلمة النكتة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث هذه الثلاث أصول يعني أصول يعني في أسباب أخرى تبيح القتل ترجع إلى هذه الثلاث هذه الثلاث أصول يعني أصول يعني في أسباب أخرى غير الثلاث ترجع إلى هذه الثلاث سأبحثها إن شاء الله سوياً معكم. المثالة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحدث له السيب الزاني يعني الزاني الذي أحصن الإحصان أو الثيوب في الزنى تكون بالجماع في نكاح صحيح فمن عقد ولم يدخل ليس بسيء ومن وطأ في غير نكاح فليس بسيء ومن وطأ في نكاح ساكد فليس بسيء فالوطء في نكاح صحيح تثبت به السيوب ولو كان هذا الوطء لحظة واحدة فلو عقد على امرأة عقداً صحيحاً ودخل بها وواطئها لحظة واحدة ثم فارقها أو ماتت هي أو مات هو فقد ثبت الإحصان في حقهما فارقته أو فارقها ولم يتزوج ولم تتزوج وعاش خمسين سنة دون أن يتزوج وهي دون أن تتزوج ثم حصل ما أخبر به لبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفاحشة حصلت من أحدهما فهذه الفاحشة تحل دمما فعلها بعد إحصان ومعلوم الدم يحل وطريقة قتله تكون بالرجم تكون بالرجم فلا يشترط أن تكون الزوجية قائمة وقت هذه الفاحشة طيب مسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم السيب الزاني قوله والنفس بالنفس يعني من قتل نفسا عمدا فالنفس معصومة يعني قتلها بغير حق فقد حل دمه ويستثنى من قتل النفس بالنفس صور شخص قتل آخر عمدا بغير حق حل الدنيا إلا في سورة السورة الأولى قتل والد لولده قال صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد لولده إذا قتل الوالد ولده فإنه لا يقتل به فإنه لا يقتل به السورة الثانية قتل المسلم للكافر إذا قاتل المسلم الكافر فإنه لا يقتل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر المسألة بعد مسألة الخارجة قوله صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة اختصار الردة المرتد يقتل والردة قد تكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد فمن فعل فعلا كفريا فقد حل دمه ومن قال قولا كفريا فقد حل دمه ومن اعتقد اعتقادا كفريا فقد حل دمه المثالة السابسة هذه الثلاثة السابقة هي أصول كل أصل يرجع إليه أشياء أخرى. الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة انتهاك الفرد المحرم. انتهاك الفرد المحرم. اللي هو الثاني بعد أصل. الأصل الثاني إراقة الدم المحرم. قتل النفس عن من زواي الحق. الأصل الثالث ترك الدين. انتهى الفرض المحرم تقدم معنا زاني إلى نفسي وبفي شرط أن يكون زاني يكون نفسي. فإذا زنى بلا إحسان فلا يقتل وإنما يُجنة. طيب هل في سبب آخر غير الإحسان؟ يقتل به نعم إذا انتهت فرضا وهذا الفرض محرم مطلقا وهذا فرج محرم مطلقا قال صلى الله عليه وسلم في حق من يعمل عمل قوم لوط اقتل الفاعل والمفعول به محصن كان أو غيره محصن لأنه انتهك فرجا لا يحل بحال أو انتهك فرجا لا يحل له هو مطلقا وإن حل لغيره وإن كان غير محفظ مثاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البراء بن عازم لقيت خالي أبا بردة فمعه الراي فعملت موعة من الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم رايح يبا رايح علشان يقوم بمهمة رايح في نخال قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عقداه عقده عقد, هو عقد على امرأة أبيه فأمرني أن أقتله أو أضرب عنه قبله زوجوا الرجل من امرأة أبيه هذا الفرض يحل له بحال لا يحل له بحال هل يحل لغيره يحل لغيره لكن لا يحل له هذا الفرض بحال ولذلك ورد في الحديث انه من وقع على ذات محرم فاقتله محصنا كان غيره محصنا طيب إذا انتهاك الفرض المحرم سواء كان زنا بعد إحصان. وكان انتهاكا لفرج لا يحل مطلقا لا له ولا لغيره من عمل الطمنط أو كان لا يحل له هو وإن حد لغيره من وقع على لده محرم كل ذلك يرجع لحبيب من المسعود في الأصل الثاني اتراقة الدم المحرم يلحق به كل ما كان سببا في اراقة الدم فقطع الطريق فقطع الطريق يقتلون وكان خروج على المسلمين بالسر الذين يخرجون على الناس يقتلون والذين يثيرون الفتن الذي ينسج عنها قتل ومدمن الخمر فلذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق شارب الخمر سينعاد الرابعة فقتلوه لأن إدمان على الخمر وشرب الخمر مظلمة راقة الدم المحرمة ومنما يدخل في الأصل الثالث الذي هو ترك الدين جميع أنواع أسباب الجدة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم. أي بالله الله كسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب كتابه أو الاستهزاء بدينه ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء في كتبه المثالة التابعة والأخيرة قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ذنب رئيس المسلم هذا الإحلام يكون لولي الأمر وليس لعموم الناس فلا يقول لمسلم من يقتل شخص تعالى ليه قتلته يقول لأنه ارتد تعالى ليه قتلته يقول لأني شفته وهو يدني وهو محصل ليش لا نفعل ذلك وإلا أصبحت فوضى كل واحد يزعل من واحد اقتله ويقول أنا رأيته يفعل كذا وكذا بعد أحسن إذن إحلاله هذا الدم لكل من لولي الأمر وليس لأحد الناس فلو شاهده ثلاثة من أصلح أهل الأرض على شخص بالزنة لا تقبل شهادتهم ويجلدون فإن قتلوه وقالوا رأينا ويزنون قتلوا به قتلوا به إذن هذا الإحلال يقول من ولي الأرض وهذا يبين لك خطأ من يخرجون على النار ويقتلون فيهم لدعوة أنهم يطبقون حدوده والصرعية أن الاختلاف بهذا المسائل كبير ولو صارت الدماء بهذا الشكل صارت فوضى. طيب هنا مسألة أخيرة لو ألك في بلد لا تقام فيه الحدود تطبيق الحدود إلى الإمام فرضنا أنك في بلد الإمام فيه لا يقيم الحدود فهل يجوز للناس أن يقيموا الحدود فيما بينهم لا ولم يدعون ويعلمون وينكرون الطرط الشرعية ويصبرون حتى يقضي الله أمر كان مفعولا ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز لمن وقع في حد من تكون الوقوبة فيه بالجلد ونحو كشرب الخمر يجوز له مثلا أن يذهب لأحد العلماء يقول أنا شربت خمر طهرني بالجن يبه هو مواقف هو يجلب وهو الذي طلب بعض أهل العلم قالوا هذا جائز وبعضهم قال هذا لا يجوز والأول بلا شك أن من وقع في حد أن يفسر نفسه يتوب فيما بينه وبين الله ويستر على نفسه فالخلاصة أن الأسلم في هذا الباب لا شك أن الحضور تكون إلى الولي الأرض كلها سواء كانت من الجل أو بدونه والأولى أن من وقع في الحد أن اثلاء نعم يخذوه بالطار نعم من تعرف ان القتل يكون عمد جيد احتمال انه في خطأ احتمال انه لم يمج من هذه الضربة فمدام الاحتمال قائم فلا يحل له ان يخدم هذا حتى لو تأكد تماما انه عمدا ايضا لا يفعل انت الغالث الصار ان النفس تتقل له فيه ولا تتجاوز تتجاوز بحثة لا